نعم انا على لكن ما يمنعنا يكون على لا يكون على هو اذا اضيف المفرد هو يتناول المفرد ويتناول المثنى ويتناول الجمع اذا قال رجل امرأة صالح وليس له إلا واحدة تطلق له اثنين تطلق له ثلاث أو اربع يطلق كما ذكر ذلك اهل العلم قالوا لأن المفرد المراف يصلح للواحد ولا اثنين والثلاثة أكثر لا جعني من النية الكلام على دلالة الله على دلالة الله ولكن هو إذا قال امرأة وعراد واحدة فهي واحد فهي <تصفيق> واحدة نعم يبد الله معلول واحدة ما قال بلده مبسوختة نعم وكذلك هذا يبدل عليه يبد الله معلوله فقال بلداهم مبسوختة طيب إذن الإفراد لا يوجد في التذنية ولا يوجد في الجمع لأن المفرد المضاف يعم فيستق على الواحد والاثنين والثلاثة وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنيه ولفظ الجمع هذا هو اللي فيه نوع من الاشكال ما جاء بلفظ التثنيه مثل بل يداون صفتها و الجمع مثل ما عملت أيدينا أنعام كيف نجمع فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافاة اصلا صح السبب لأن أيدينا معناها يدان أعيننا معناها نهى فلا منافع لا منافع التثنية فلا منافعة أصلا بين صيغة التثنية والجمع لاتحاد مدلوليهما وإن قلنا أقل جمع ثلاثة وهو المشهور فالجمع بينهما أن يقال إنه أن يقال إنه هرصر لأنه مقوى القول مكسور أن يقال إنه لا يراد من صياغة الجمع نذورها الذي وثلاثة أكثر وإنما وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبه التعظيم لأن جمع دان على العظم كما تعرفون فالإنسان إذا قال قلت أو قال قلنا أيهما دام على العظمه قلنا فيكون مراد بالتعظيم أو بالجمع المراد بالتعظيم والمناسبه ايش المناسبه قال الان مناسبه المضاف المضاف اليه ان المضاف اليه وهو ناء يراد به هنا التعظيم قطعا فناسب ان يؤتى بالمضاف في الجمع ليناسب المضاف اليه فان جمع أدل على التعظيم من الافراد والتثنيه واذا كان كل من المضاف والمضاف اليه دالا على التعظيم حصل من بين من تعظيم ابلا فهذه هذا هو وجه الجمع بين التثمية والجمع نعود مرة الثانية نقول ما هو الجمع بين المفرد والمثنى والجمع الجمع بينهما أن يقال إن المفرد إذا ها؟ كان دالا على العموم رسطق على الواحد والاثنين والاكثر كذا، وأن جمع بين التثمية والجمع فإن قلنا إن أقل الجمع اثنان فلا منافات اصلا لأن الجمع هناك اثنين في اتحاد مدلوعيهما وإن قلنا بأن أقل جمع ثلاثة فإن الجمع هنا لا يرد به المدلول اللغوي وإن ما يرد به التعظيم والمناسبة التعظيم لأن دلاله الجمع على العظمه أكثر واقوى من دلاله المفرد والمثنى والمناسبة لأنه اضيف إلى ضمير داداً على جمع وهي ناء فكان من المناسب أن يجمع لاجل أن يكون مثل الضمير. نعم. نعم نعم نعم يعني عين وعين يعني عين لا تمر فإذا اخترنا التعبير يعني أمسيقات الخال لا تماشي، الجدل لا تشابه. فهما يتوهم واه إن الفرق قدر الفرق الحاصل يعني بين عين مخلوق بين سفر نعم مثل القدرة الحاصل مخلوقين. هذا ما ينكسر المقطع لأن من نعرف إنه كما النساء كما إن الفرق الحاصل بين عين الإنسان وعين الطير ليس كالفرق الحاصل بين عين الإنسان. وعين الخروف وعين الذرة كالعين ما هو المحذور المحذور إن المحذور من هؤلاء الجماعة الذين حرفوا قالوا إن أدنى مشابهة تقضر النفي يعني أدنى مشابهة بين الخالق والمحذور يجب, يجب أن, أن تنفى أحسن نظر هذا المحذور أحسن نمشى على ما جاء في القرآن هذا الأحسن ليس كمثل شيء أكثر الجمعة والمثلينة الجواب يقول إن جمعة في قوله من عمل أيدينا أن عمل للتعظيم الجمع هنا للتعظيم والمناسبة أما قل من التعظيم فلأن جمع أدل على العرم من مما دونه وأما قل من المناسبة فلأن ماء في قوله أيدينا للتعظيم فناسب أن يجمع ما أظف إليه حتى يكون متناسبين لكن أقول الآن لو قال قائل لماذا لا تؤمنون بأن الله له ايد كثيرة لأن من آمن بأيدي كثيرة يدخل به الإيمان بالواحدة والثنتين ما تقول عن هذه, هذه الإراد نعم صحيح لما أجهنا انا اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول ان ان اقول لك نؤمن اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك نعم. اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان اقول بهذا نعم مم. مم. طيب ما لكن جاءنا زيادة لو أقول عندي شاتان ثم اقول عندي شيئات كثيرة عندي شيئات ما هو كثير نقول انه مثلا متنكان لأن الله تعالى طال في الرد على اليهود والمقام مقام كمجح بكثرة العطاء قال بل يجاه مبسوطتان ولو كان له أيدي كثيرة لناسب أن نقول بل أيديه مبسوطة لأن المقام يقتضي كثرة العطاء والمنح وهذا يقتضي بكثر ما يكون العطاء به هذا هل نقرأ أما من السنة الكثيرة مثل قوله عليه الصلاة والسلام اخترت يمين ربي قول آدم اخترت يمين ربي وكلك يدي ربي يمين مبارك وقال ان الله يقدر السماوات بيمين وبيدي الأخرى الأرض هذا أو معناه فدل ذلك على ان الله ليس له إلا يدان اثنتان فقط نعم كم وجه ورقة هذه الصفة العين <تصفيق> نعم نعم <تصفيق> وتانيه وجما فرد الافراد وجمع والتثنيه اذا قام احدكم يصلي فإنه, فانه بين عيني الرحمن فاتبت هنا عيني اثنتين وفي هذا الحديث كما ذكرنا في الكتاب انه ما عداه المقيم الى احد ولا عن صحته لكن ما في احاديث صحيحه تدل على ذلك طيب ص هذا نعم. نعم لأنه لو كان لو كان لله ثلاثة اعين مثلا أو أكثر قال النبي عليه السلام إن لربكم ثلاثة اعين فأكثر وبهذا يحصل التمييز بهذا يحصل التميز ويكون أيضا أدل على الكمال لله عز وجل لأنه لأنه ما في شكل الثلاثه أكثر في مقام يقصد ان يكون الكمال بها اثمن من ذكر الثنتين وعلى هذا فنقول ان, أهل س... إن الله عز وجل ليس له الا عينان اثنتان ونجمع بين المفرد والجمع كما جمعنا ذلك في اليدين نعم طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثامن عشر هي كلام الله سبحانه وتعالى وهذا الموضوع من أكثر ما كان فتنة بين المسلمين أو بعبارة نصح بين السلف والأئمة وبين أهل البدع كلام الله لأن كلام الله تعالى عليه مدار الشرع كله فإن كلام الله سبحانه وتعالى هو الوحي الذي أنزله على الرسل والوحي الذي أنزله على الرسل هو الدين كله كلام الله يقول اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم وأن, وأن كلامه وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به هذا ما اتفق عليه أهل السنة وقد نقل اتفاقهم على ذلك كل من, كل من صنف في هذا الباب وهو سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء ولكن يعلم أن صوت الله عز وجل لا يشبه أصوات المخلوقين أبدا لكن الحرف الذي يتكلم به هو الحرف الذي يتكلم به الناس أما الصوت فإنه لا يشبه أصوات المخلوقين أبدا لا في قوته ولا في هيئته ولا في أي شيء ما يتعلق به لا يماثلها الدليل على انه لا يمارس الاصوات المخطوطين قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط وقوله يتكلم كيف شاء هذا كيفية نحن لا نعرف كيف يتكلم الله لكن نعرف انه يتكلم هذه الجلود تمطط يوم القيامه والارض تحدث اخبارهم هل نحن نعلم كيف تمطط قل له ما نعلم ما نعلم ولا نعلم كيف تحدث الأرض وأخبارها وعلى هذا فنقول إن كيفية الصبع كلام الله غير معقود غير معلومة يقول فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه وصفة صعل باعتبار أحاده إن يتعلق بالمشيئة وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعل فالكلام في أصله صفة ذات لأن الله لم يزل ولا زال متكلم ما مر عليه زمن يكون فيه عادل عن الكلام ابدا بل هو سبحانه وتعالى لم يزل ولا زال متكلم اما باعتبار احادي فانها صفة فانه صفه فعل كيف اعتبار احادي نحن نعلم أن الله تعالى يوجد الاشياء الأشياء، يوجد الأمور شيئا فشيئا. وهو يقول إنما أمره إذا اراد شيئا، ها أن يقول له كن فيكون. متى تكون كلمة كن؟ عند اراده الفعل. إذن، فهذه الكلمة التي هي كن حدثت بعد أن لم تكن ولا كائن بالأول. هذه حدثت بعد أن لم تكن. فأحاد كلام الله عز وجل صفة فعل لأنه حادث بعد أن لم يكن نعم وقد اختلف العلماء هل يجوز أن نطلق عليه اسم حادث أو نقول إنه محدث لقوله تعالى ما يأتي من ذلك من ربهم نحدث ولكن اذا فهمنا المعنى وان معنى حادث اي انه كائن بادئ لم يكن فهل اشك؟ تعبد كما شئت محدث او احد حادث نعم الله نعم اي نعم مهم ان أن صوت الله عز وجل كذلك بعضهم نقول ان صوت الملك او صوت الوحي وبعضهم يقول كأنه سلسلة على في الإفزع فقط. كيف الكيفية؟ قالت من أذنك الكتاب قوله تعالى: ولما جاء موسى لني قاتنا وكلمه ربه متى كان كلام؟ في نجاء. قبل ما كان كلام. ويذكر أن بعض اهل البدا كان يقرأ. وكلم الله موسى تكليما كلم الله موسى تكليما علشان ان يكون كلام من من موسى لا من الله فقال له بعض الحاضرين ما تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ما قال وكلم ربه قال وكلمه ربه ماذا جواب؟ ها؟ فبولت بولت ما استطاع أن نجيه قال وقوله وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك وقوله وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا. هي أي ثلاث آيات لكن كل آية لها اتجاه ففي الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن احاده حادثة ما وجهه أن الكلام بعد ما جاء ومجي موسى بمشيئة الله ولا لا؟ بمشيئة الله فيكون كلامه ايضا بمشيئته وتكون أحده حادثة وفي الثانيه الثاني على أنه بحرف فإنما قول القول فيها حروف وإذ قال الله ماذا قال يا عيسى إني متوفيت ورافقك إلي وهذه الجملة حروف اللي أقول الحروف حروف يا عيسى إذا أحر حروف فجل هذا على أن كلام الله تعالى بحرب وفي الآية الثالثة تدين على أنه بصوت ها وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجير وجه الدلاله لأن إذ لا يعقد النداء والمناجاة إلا بصوت لكن المناجاث بصوت قيب خفي نعم؟ والمناجاث بصوت مرتفع قال ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك وهذا يوم القيامة يقول الله يا آدم فيوجه هاي كتاب الحروف يا آدم سمعه أول سمع سمع اذا فهو بصوت يا آدم فيقول لبيك وسعديك وش معنى لبيك؟ أي إجابة وثبوثا على طاعتك فإن معنى التلبية الإجابة والدوام والثبوث على الشيء يكون نلبيك أي إجابة إجابة لما دعوتني له سعديك قالوا إن سعديك اسم مصدر بمعنى إسعاد أي اطلبك أن تسعدني إسعاد وقيل إن معنى الاسعاد المعاونة معنى معاونة ومنه قولهم في النياحة فجاهلية فلانة أسعدت فلانة يعني أعانتها على نياحتها وقول فينادي بصوت ينادي, بصوت ينادي بصوت ينادي بصوت كلمة بصوت بالنسبة لعاملها الفعل ها مؤكد فقط لأن المنادات لا تكون إلا بصوت يقول إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باثا إلى النار فيخرجهم ولا لا يخرجهم لكن كيف يعلمهم يعلمهم باستيماهم لأن سيم الكفار يذهب لهم قيامة تتلنجز وتتبين هل في هذا الحديث دليل على أنك تلاميذ في مشيئته؟ لا نرى من الحديث يا آدم كيف ذلك؟ لأنه يتكلم في القيامة فيتعلق بمشيئته وهل فيه دليل على أنه بحرف؟ نعم لا. لأن ما قول القول يا آدم حروف وهل في هذا يعلنه بصوت فينادي بصوت واضح ولكن هذا الصوت لا يشبه أصوات المخلوقين وكلامه سبحانه وتعالى هو اللفظ والمعنى جميعا ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده هذا هو قول اهل السنه واجماعة في كلام الله تعالى وأما أقول عيدهم فإليك ملخصها من مختصر الصواعق المرسلة نعم ها فإليك ملخصة لأن إلى هذه الاسم في الأمر بمعنى خذ طيب من مختصر الصواعق المرسلة مختصر أصل الصواعق لابن القيم الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة العلمان ما شاء الله رخم ها طوائف مرسله عليها الغزو اذا أرسلت على الغزو أرسل تدمرهم ولا لا معلوم طوائف تدمرهم ولهذا يعتبر كتابه هذا من احسن ما كتب في الموضوع لكن كتاب الاصل ما هو مطبوع الى الان وموجود موجود مخطوطا لكنه غير مطبوع واما المختصر ها؟ والله ما عنه كله ولا جزء كبير منه في مجلدين كبيرين موجودين واما المختصر في موضوع هذا ملخص من المختصر اذا هو ابن الابن نعم الاول قول الكراميه والثاني قول كلابية والثالث قول الاشعريه والرابع قول السالمية والخامس قول جهمية والثالث قول فلاسفة المتاخرين والسابع قول الاتحارية أولا قول كرامية وهو المنقول. نعم وهو كقول أهل السنة إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد ان لم يكن لماذا فرارا من إثبات حوادث لا أول ذهب وهذا لا أخرى ما يقول اهل السنة يقول كلام الله بحرب وصوت ويتعلق بمشيئته لكنه حادث بعد ان لم يكن يعني كان الله بالأول ما يتكلم ثم صار يتكلم وهذا الأخير باطل لاننا نقول إذا كان الله لا يتكلم قبل أن يتكلم هل هو عاجز فقد وصلتموه بالعجل او قادر فاذا كان قادرا فانه يتكلم ما الذي يمنعهم من الكلام فالصواب ان الله الصواب كلاهما قالوه لكن هم اقرب اقرب الناس الى اهل السنه وجماعه ونقبل كلامهم نقبل ما اصابوا فيه ونرد ما اخطاوا فيه الثاني قول كلابيه كان محمد بن زيد بن كلاب قال انه معنى قائم بذاته لازم لها كلجوم الحياة والعلم فلا يتعلق بمشيئته والحروب والأصوات حكاية عنه خلق الله تعالى يتدل على ذلك المعنى القائم بذاته وهو أربعة معاني إلى آخره هذا في قول الأسعر الذي يأتي إن شاء الله إلا ما بينهما فرقا يقول إن كلام الله هو معنى قائم بذاته لازم لها كلجوم الحياة والعلم وهذا القول ليس بصحيح لأن يقول ان كلام الله لا فتون ومعنى ما هو معنى فقط ثم هو ليس بلا الله، الله من الحياة والعلم بل هو يتعلق ها؟ بمشيئته أما الحياة والعلم فإنها لا تتعلق بالمشيئة طيب وثانيا يقول هو أربعة أنواع معاني أمر ونهي وخبر واستخبار يكون على هذا على رايه ان هذا المعنى مركب من اربعه معان هي الامر والنهي والخبر والاستخفاف وهل كلام الله منحصر هذه الاربعه لا في كلام الله ما هو للتبني وما هو للترجي فلا يكون هذا التقسيم محاصرا الثالث قول الأسعية وهو كقول الكلابية إلا أنهم يخالفونه في شيئين أحدهما في معاني وكلام والكلابية يقولون إنه أربعة معان والأسعية يقولون إنه معنى واحد وهذا شر غير معقول كلامنا هو الخبر والامر والأمر والنهي كل واحد منهما هو عين الآخر وليست أنواعاً للكلام فالسفات الله فالتراث والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر لا تختلف إلا بالعبارة شبه هذا المذهب أعتقد أن تصوره كامل جرد يقولون أن كلام الله معنا قائم بنفسه لازم الله ويسمونه الكلام النفسي ولا يؤمن بأن الله يتكلم بحرق وصوت يقوم هذه الحروف والأصوات خلقها الله ها؟ لتعبر عن كلامه أما أنه هو يتكلم لا. كلامه ما من قائنه بنفسه ثم أفضل من ذلك أن يقول إنه معنى واحد كل كلام معنى واحد الخبر والاستخبار له والأمر والنهي كلا كلهن شيء واحد بل نزيد على ذلك ونقول إن التوراة والإنجيل والقرآن شيء واحد شيء واحد عندهم فمثلا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا هو عين قوله تعالى أقيم الصلاه هذا ما أقول هذا ما أقول يعني لولا أنه يذكر هذا لقولنا ما يمكن يقوله أي إنسان عاقل أن يجعل الخبر هو عين الاستفهام وعين الاستفهام وأن يجعل الأمر هو عين النهر والأمر والنهي هما عين الخبر والاستفهام لأنه يقولون إنه معنى واحد معنى واحد لا يتجزع كلها لا يقول على زعمهم أنه لو كان يتجزأ للازم قيام الحوادث بالله عز وجل والحوادث لا تقوم إلا بحافظ وهذه مقدماتهم كلها باطلة لا دليل عليهم لكن شبه الآن وشخال هنا كلابية بنادا الكلابية يقولون إنه أربعة معين وهؤلاء يقولون إنه معين واحد الثاني أن القلابية قالوا أن الحروب والأصوات حكاية عن كلام الله وأما الأشرية فقالوا انها عبارة عن كلام الله وشرفق بينهم الحكاية أن يحكى لفظ, لفظ الصوت والعبارة أن يعبر عنه بمعنى آخر وهو يحكى لفظ الصوت فمثلا لو قلت, لو قلت أنا إن فلانا يقول كذا وكذا وكذا وما حكيت كلامه يقولون الآن ما معبرا لكن لو حكيت كلامه بالضبط لكنت حافيا هم يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله ولكنها ولكنه خلقه الله ليعبر عما في نفسه فموسى حينما سمع وما تلك به من نكهه موسى حل تكلم بها لا لان كلامه معنى قائم بنفس من الاصل لكنه خلق صوتا سمعه موسى تعبيرا عن كلام الله عز وجل وهذا المعنى ايضا باطل كما شيء نعم كيف اي نعم هو يقول العمر مقتضاه الأمر والنهي مقتضاه الترك أو اوامر مقتضاه الفعل والنهي مقتضاه الترك ذات هما شيء واحد لأنه ما عندهم من الله تعالى يجزئ كلامه نفس الكلام هذا هو الكلام هذا لكن اختلفت الصورة بحسب ما سمع الناس من هذا التعديم أيهم في ص هو يقول خالق أمر أخين استرعت أمر لا تقربوا ذننه لكن هذا هو عين هذا ولذلك كلامهم ما يتصو ما يتصور, يتصور الإنسان أبدا كيف يكون الأمر عين نهي يقول نعم لأن ما يمكن نقول الله تكلم بكلامين قال أخين استرعت أخين استرعت ولا تقربوا ذنل لأن الكلام عندهم ما يمكن تجزأ إطلاقا فكما أن العلم الذي وصف الله به نفسه ما تجزأ كذلك الكلام لأنهم يرون أنه معنا قائم بالنفس وهذه الأشياء الأمر والنهي والخبر والاستخدار أشياء خلقها الله تعالى لتعبر عن ما في نفسه والله أعلم إيه؟ الذاتية الفعلية فبعتبار أصبه من الصفات الذاتية وباعتبار أحاده من الصفات الفعلية وسبق لنا أن أهل السنة يقولون إن كلام الله ليس المعنى قائم بنفسه ولكنه كلام نسمع بحروف وأصوات ويتعلق بالمشيئة متى شاء تكلم بما شاء سبحانه وتعالى وسبق لنا شيء من أقوال المخالفين لهؤلاء منها قول كرامية وهم يوافقون على السنة إلا من قالوا إنه حارث بعد أن لم يكن. فجعلوه من صفات في المحضر نعم والثاني قول صلابية يقول انه معنى قائم بنفس الله وليس شيئا يسمع بل هو معنى قائم بحيا... بذات الله كقيام الحياة والعلم مثل أن الله حي وعليم ومتكلم فهو صفه معنوية قائمة بذات الله عز وجل لازمة لحياته وما سمع من كلامه فهو مخلوق حكاية عنه وهو كم من, من نوع أربع أمر ونهي وخبر واستغفار أما الاشاعره فقالوا نحو من هذا القول إنه هو المعنى الطائم بنفس الله عز وجل وأنه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم ولا يتعلق بمشيئته وان ما يسمع من كلام الله ليس كلام الله ولكنه عبارة عنه ثم جاءوا بالطامة الكبرى بأن كلام الله كله معنى واحد فالأمر عين النهي والخبر عين الاستخبار ولا شك أن هذا كلام لا يعقل. ما يعقله إلا من فسد عقله وقال به الرابع قول السالمية استمعوا هذا الطول عجيب أنه صفة قائمة بذاته لازمة لها يوافقون من الأشاعر والكلبين نعم لكنهم يقولون كنذن الحياة والعلم فلا يتعلق بمشيئتهم وهو حروف وأصوات بهذا يخالفون الأشاعر والكلبين لكن يقولون إنها متقارنة لا يسبق بعضها بعضا ها؟ متقارنة لا يسبق بعضها بعضا فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ألبا والسين والمين ها؟ كلها كما يقول للمتاعة لا اطراع الجميع ما خرجت مترتبة لماذا قالوا لأنه لو خرجت كلمات الله مترتبة لازم أن تقوم الحوادث به لازم أن تقوم الحوادث به إذا جاءت السنين بعد الباء من أن حدثت بعدها إذا جاءت السنين بعد السن والباء فقد حدثت بعدها وقيام الحوادث عندهم بذات الله ممتنع ولكن الممتنع ما ذكروه من يمكن أن يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم التي في أول الفاتحة هي وقول من قل من أجنة الناس خرجت كل القرآن خرج مرة واحدة فالأبلغ من ذلك كل كلمات الله عز وجل التي لا يمكن أن تنفد كلها ها كلها متقالنا شيء واحدا ولا شك أنها أنه كما قال شيخنا رحمه الله في توضيح الكافة الشافية يقول تصور هذا المذهب في رده، أنت إذا تصورت هذا المرهد عرفت من باطل لا يمكن القول به فهم شفاء فقال السنة والجماعة بكونه حروفا وأصوات وأصواتا لكنهم خالفوهم في كونه معنى قائم بنفسه لازم لها لازم الحياة والعلم وفي كونه متقارنا متقارن. من أقل هذا؟ شو رأيس بن شباء؟ قيام الحوادث معناها الأفعاد يعني مثل يستوى على الغرش ينزل السماء الدنيا يتكلم هذه أشياء حادثة قيام الحوادث بداية الله من نوع لأن الحوادث لا يقوم إلا إلا بحادث فأمسى على دعمهم إذا أثبتت أن تقوم به الحوادث لازم من ذلك أن يكون الله تعالى حادثا وهذا ليس صحيح و سبحانه وتعالى الاول الذي ليس قبله شيء ومع ذلك فانه يفعل ما يشاء نعم الخامس او الجهميه والمعتزله الجهمية والمعتزله تصادقا في في مسائل الكلام وتوافقا بينما هما اجميو مذهب يختلفان في اسماء الاله والدين ويختلفان ايضا في مسائل القدر الجهمية جبرية والمؤفذلة قدرية في باب اسماء الامام والدين الجهمية يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وأن الإيمان هو العرفاء إنك تعرف ان الله واحد مثلا والمؤفذلة يقولون إن الأعمال داخله في مسمى الإيمان وأن الإنسان لو فعل كبيره خرج من الإيمان لكن لم يدخل بالكفر في منزل بين منزلتين شفر فرق الجميع يقولون اذن إذن واسرق وتلوث، واشرب الخمر واقتل النفس نعم وفعل كل محرم لا يخرجك من الإسلام وأنت مؤمن كامل الإيمان ولا نقول أن تمون من كاملين فقط نقول كل الناس في الإيمان سواء حتى إيمان أفسق الناس وإيمان جبريل على حد سواء والإيمان عندهم هو المعرفة وابن القيم رحمه الله في النيه رد عليهم في ذلك ردا قويا ومقنعا قال إذا كان الإيمان هو المعرفة بالله عز وجل فاسأل إبليس هل هو يعرف ربه ولا لا, ها؟ لا. يعرف ربه لا. حتى عند العامة الآن يقولون إبليس عرف ربه طيب ورهالة يسأل ربي أنظرني واسأل كل أولئك الذين فعلوا معاصي هل يعرفون الله الجواب يعرفونه. فهم عند جهم يقول عند جهم كامل الإيمان المعتذلة والجهمية توافقوا في مسألة الصفات كلهم نفات معطلة لكنهم عاد يختلفون في الغلو أجميع أشد غلوا في النفي من المتزل في الكلام اتفقوا على أن القرآن مخلوق على أن كلام الله مخلوق مخلوق من المخلوقات أما الله عز وجل فلا يتكلم لكن يخلق كلاما أين يخلقه يمكن يخلقه في الشجرة كما في قوله تعالى عن موسى نعم من الشجره نوجه من جانب الطور ايش من الشجره اي يا موسى اني الله رب العالمين هذا خلق الله كلاما الشجرة فسمعه موسى فقال هذا كلام الله او يخلقه الله تعالى في الهوى ويسمع اما ان الله يتكلم في كلام هو صفته فلا ويقول ثم من الجهنية إذا كان مخلوقا هل يتعلق بمشيئته هذا الجواب نعم فهم يوافقون على السنة في كون الكلام ها؟ في كون الكلام متعلقا بمشيئته لكن يخالفونه في كونه مخلوقا لننظر الآن أي ما أشد في مسألة الكلام قول الأسعرية هل قول الجهنية الأشعائية يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وجميع المتدلسة يقولون الكلام هو هذا الذي نسمى هذا كلام الله الذي في المصحف كلام الله لافته معنا وذلك يقولون ليس كلام الله في لفته ومعناه كلام الله في معناه فقط وأما اللفظ إن الله تعالى خلق أصواتاً أهل يعبر بها عما في نفسه إذن الأشعرية يقولون ما في المصحف ليس كلام الله ولكنه عبارة عن وجميع يقولون إنه كلام الله كلام الله حقيقة ليس عبارة عنه فالجميع من هذا الوجه خير من, من الاشعريه نأتي إلى الخلق الاشعريه يقولون هذه الحروف اللي في القرآن والاصوات التي اسمها رسول أو سميع جبريل يقول إنها مخلوقة والجهمية يقولون أيضا إنها مخلوفة. ولهذا قال بعض المحققين منهم إنه ليس بيننا وبين جهمية ومن الفرق لأننا كلنا متفقون على أن ما بين دفة المصحف مخلوق لكن نحن نقول مخلوق وهو كلام الله وأنتم تقولون مخلوق وهو عبارة عن كلام الله <تصفيق> قال ومن ثم من الجميع من صرح بنا في الكلام عن الله ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق يعني منهم من صرح وقال انه لا يتكلم لكن يخلق كلاما ومنهم من قال إنه يتكلم ولكن كلام مخلوق ثالثا قول فلاسفة المتاخرين أتباع ارسطو نعم ما؟, ما أعرف عنه شريك ماذا؟ كل فلاكبة المتعاقين أتباع رصده. أنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الذكيه والعقل الفعال عندهم هو الذي خلق الكون أنه بالله ولهذا يعبدون عن الله بأنه العله الفاعلة أو العقل الفعال أو ما ذلك حال العقل الفعال على رأيهم السروني يقول إنه يفيد على النفوس الفاضله الذكية بحسب استدادها وقبولها فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه الفرق بين التصور والتصديق أن التصور جاء من إنسان الصوره والتصديق يحكم عليها التصديق بمعنى الحكم على الشيء هذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الأذان وش هذا الطويل العريض؟ يكون عندنا عقل فعال هو الذي يدبر الكون يفيض على النفوس الفاضلة الذكيه يفيض عليها مما عنده ما نقول ما أعطاه الله لأنه هو الله عندهم يفيض عليها تصورات وتصديقات نعم بحسب استعدادها فلقوة التصور والتصديق يتخيل هذا الذي أعطي أهل التصورات يتخيل أن أحدا يخاطبهم بكلام تسمعه الأذان هذا المتخيل عندهم هو الله الذي يتكلم وهذا في الحقيقة كما رأيتم قول باطل أولا لأن العقل الفعال غير موجود وثانيا أن هذه التصورات والتخيلات إذا أردنا أن نطبقها على الواقع نقول هؤلاء مجانين مثل ما يتصور الإنسان ان أحد جن يخاطب ولا يتكلم معه فهذه أقرب معنهم يرون هي أقرب هذه في القائلين بوحدة الوجود نصر الله العالم هؤلاء الاتحرية يقولون إن المخلوق عين الخالق وبعضهم يقول إن المخلوق ليس عن الخالق لكن اتحد بعين الخالق كانوا بالأول اثنين ثم صاروا واحدا والأولون يقولون لا أصل ما فيه اثنين كل الكون هو الرب والمربور نعم ولهذا قال لهم المقيم يا جماعة إذا قلتم إن الرب هو هذا الكون فمعنى ذلك أن مربوبكم موطوءكم الزوج اللي يأت زوجته من يأت يأت ربه العرب الله ما دام تقول كل الكون هو الله فمعنى ذلك أن ال... أنكم تطعون ربكم ولهذا قال يا أمة موطوءها مربوب يا امه موضوعها مربوبها ترى نسيت بيه يا نعم يا امه معبودها موضوع يا امه معبودوها العقول والأذهان هؤلاء اهل وحده الوجود يقول مثلا ان رب وأنا رب والكلب رب والحمار رب والسماء رب والارض رب وكل شيء فهو رب نعم هؤلاء يقولون اذا كل كلام في الوجود فهو كلام الله مع دام الانسان رب اذا تكلم فهو كلام الرب ولهذا يقولون كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه ثم القيس قصيدته كلام الله وقصد ساعده خطبته كلام الله وكل من تكلم فإن كلامه هو كلام الله يتكلم بالقبيح بالحسن بأي شيء فهو كلام الله وإذا مات مات جزء من الله ما يموت يقول بس تحول من وصف الى وصف نعم مثل ما تحكي السدع مثل السدع يعني شيء يحكي الكلام حكاية والعبارة معناه أن الكلام الأول محى لكن عبر عنه زي. ثم قال فصل بأن القرآن كلام الله وهذا أيضا مما حصل فيه النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة واتبعني كما في بعض السنه وجماعه ان القران كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود ان القران كلام الله دليله اظنه بكره نتركه منزل غير مخلوق كلمه غير مخلوق هذه جاءت حين حدث القول بخلق القرآن وإلا فلما وقع في ابي الصحابه رضي الله عنهم انهم يقولون القران كلام الله منزل لكن لما حدث القول بأن القرآن مخلوق قال اهل السنه انه غير مخلوق كما قال أهل السنة إن الله استوى على العرش بذاته لما حدث القول بانه بمعنى ثولا انه مستوى وقال ينزل إلى السماء الدنيا بذاته حين حدث القول بأنه ينزل ملاك من مرايكتي أو رحمته. قال منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ. أي من الله. ترى تعالى تكلم به حقيقة. وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك. ليتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فقولهم إنه كلام الله يعني لا كلام جبريل ولا كلام محمد عليه الصلاة والسلام، فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن القرآن إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين وقوله إنه لقول رسول كريم، وما هو؟ بقول الشاعر انما تموه فأضاف الله هذا القول إلى الرسول إلى الرسول الملكي في قوله ذي قوة عند ذا عرش والى وإلى رسول البشر في قوله وما هو بقول الشاعر أن هذا هذه الإضافة باعتبار التبليغ فاتبريل بلغه محمدا صلى الله عليه وسلم فيكون بالنسبه الى محمد صلى الله عليه وسلم قول تبري فهو القائد ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه الينا فيكون قوله باعتبار تبليغه إليه ويدل لهذا انه لا يمكن ان يكون القول واحد قولا لاثنين وقد قال الله انه لقول رسولنا كريم ذي قوه وقال انه لقول رسولنا كريم وما هو بقول الشاعر فلا يمكن أن يكون قول واحد قولا لاثنين إذن من, من هو قول الله قول لله عز وجل كما قال تعالى وان احد من المشتكين تجاركه باجله حتى يسمع كلام الله قال وقد دل على هذا القول الكتاب والسنه فمن ادله الكتاب قوله تعالى وان احد من المشتكين تجاركه باجله حتى يسمع كلام الله يعني ها القرآن يعني هو ليس حتى يسمع كلام الله من ذات الله ولكن حتى يسمع كلام الله من تاريخ كلام الله وهو القرآن قال وقوله أو وقوله كتاب أنزلناه اليه فصرح بأن الله أنزله وقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فهذا واضح أنه نزل وأنه غير مخلوق فإن قلت لا يلزم من النزول أن يكون غير مخلوق فهناك أشياء ذكر الله أنه أنزلها وهي مخلوق كما في قوله تعالى أنزل من السماء ماء ومعلوم أن هذا الماء مخلوق وقال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومعلوم أن الحرية مخلوق، وقال تعالى وأنزل لكم من العام ثمان تزوات، ومعلوم أن هذه الثمانية مخلوقة، فلا يلزم من كونه نازل من الله أن يكون غير مخلوق، لأن وجدنا أشياء اضيف إنزالها إلى الله عز وجل وهي مخلوقة، فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال إن هذه الأشياء التي اضاف الله انزالها إليه أعيان قائمه بنفسها أولى الحديد والماء والانعام أعيان قائمه بنفسها فنعلم بانها مخلوقه واما الكلام فان الكلام لا يقوم بنفسه بل لا يقوم الا بمن بالمتكلم به واذا كان لا يقوم الا بالمتكلم به صار من صفاته وصفات الخالق غير مخلوق قال ومن ادله السنة قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم نفسه على الناس في الموقف ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل ورحمه يريد بذلك القرآن وقوله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازل إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجب واهي إليك رابة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إلا إليك لا ملجأ ولا من, إلا إلا ملجأ ولا من اللي عنده طبعاً طويلة بنبيك الذي أرسلت الشاهد قوله بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت هذا يقول الإنسان متى إذا أوى إلى فراشي يقول هذا الكلام وقد جاء في الحديث هذا أن البراء لما أعادها على النبي صلى الله عليه وسلم قال امنت برسولك الذي أرسلت فقال له بنبيك الذي أرسلت والمعروف أن كل رسول النبي لأن الرسول أخص لكن أجاب شيخ الاسلام من تيميه وغيره فقالوا انه إذا قال برسولك الذي أرسلت يحتمل أن يكون المراد به الرسول الملك يعني يسمى رسولا فإذا قال بنبيك الذي أرسلت تعين أن يكون الرسول البشري أصلت. هذا من جهة من جهة أخرى أنه إذا قال برسولك الذي أصلت دخلت النبوة ضمنا لكن إذا قال بنبيك الذي أصلت دخلت النبوة صراحه وهذا أوكد أوكد واديا طيب ومن أدلة وقال عمرو بن جينار أدركت الناس منذ ستعين سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه برع فإله يعود فإن قل لماذا لا تقول إن القرآن مخلوق والله عز وجل يقول الله خالق كل شيء فهل القرآن شيء ولا مو شيء شيء بلا شك وشيء اللي يخرج عن هذا العموم نقول الذي يخرج عن هذا العموم أنه من صفات الله وصفات الله تعالى غير مخلوقه ولو أخذنا بهذا العموم لقلنا إن الله خالق نفسه أيضا لأن الله سمى نفسه شيئا فقال قل أي شيء أكبر شهاده قل الله شهيد بينه وبينه إذن فالله خالق كل شيء يعني ما عدا ذاته وصفاته أما ذات فظاهر لأنه لا يمكن أن يكون خالق مخلوقا عو المخلوق خالقا وأما صفاته فلأنها صفة في ذاته فإذا كانت الذات غير مخلوقة كانت الصفات غير مخلوقة ومعنى قولهم منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره وأما قولهم إليه يعود في ما نيعيد أحدهما أن تعود صفة الكلام بالقرآن إليه بمعنى أن أحد لا يوصف بأنه تكلم به غير تكلم به غير الله، لأنه هو المتكلم به والكلام صفة للمتكلم. إذا إليه يعود وصفا لا يوصف به غيره. ويحتمل من الآخر أنه يرضى إلى الله تعالى كما جاء في بعض الاثار أنه يسرى به من المصاحف والصدور، وذلك إنما يقع والله أعلم. حين يعرض الناس عن, القرآن عن العمل في القرآن إعراباً كلياً فيُرفَع عنهم تكريماً له والله المستعان والقرآن شيء فهذا من يكون مخلوقاً ورضينا عليهم وقلنا اذا الله مخلوق لانه شيء نعم وبينا أن كل شيء قد يراد بها الخصوص يعني كل شيء سواء كما في قوله تعالى تجمروا كل شيء بأمر ربي لكن ممكن إنك ما حضر نعم نعم هذه شورا مين مين فيها أقوى ما احتجوه به هذه وأما إن جعلناه صيّرناه قرآن عربيا فهذه معناه أنزلناه بلغة العرب تفسرها أسير الآية الثانية إن أنزلناه قرآن عربيا نعم نعم إن غير مخلوق أخطأ وإن قلت المخلوق أخطأ إذن يجب علينا السكوت ولا ماذا فإسماء التفصيل يقول فالجواب أن يقال إن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثبات غير صحيح يعني لا تقل مخلوق ولا غير مخلوق ما يصح الإطلاق ولهذا ورد عن الإمام احمد رحمه الله أنه قال من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع إذا وش الواجب الواجب السكوت ما نقول على الاطلاق يعني الواجب ان لا نقول لا نقول على الاطلاق انه مخلوق ولا نقول انه غير مخلوق واضح لأنك إذا قلت إنه مخلوق طبل لذلك وجفف من؟ أي جهمية والمعتزلة قالوا الحمد لله هذا رجل منك فضل وإذا قلت غير مخلوق فإنه يطبل لذلك القدرية نعم القدريه يقول الحمد لله هذا يقول إن فعله غير مخلوق لله وصدق لنا أن قدرية يرون أن الانسان مستقل بعمله، فأنت الآن إن أطلق مخلوق فرح بك الجهنية والمتدينة، وإن أطلق غير مخلوق ففرح بك القدرية، إذن لا تطلق، يجب أن تفصل، ولهذا قال المؤلف وأما عند التفصيل فيقال إن أريد باللفظ الترافق. وإن هرد باللفظ الملفور به فكادنا المؤلف أن اللفظ مصدر مصدر والمصدر يصح أن يراد به الفعل الذي هو معنى المصدر ويصح أن يراد به المفعول الناتج عن المصدر فمثلا إذا قلت لفظي في القرآن أو لفظي في القرآن ان عرفت به التلفظ الذي فعلك ها هذا مخلوق لا مخلوق فهذا مخلوق وان رتب به الملفوظ به اسم المحلول فهو غير مخلوق كون مصدر يراد به معناه شائع كثير في اللغه العربيه وهو الاصل وكون المصدر يراد به اسم مفعول في اللغات العربية وإن كان ليس بكثير ومنهم قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من عامل عمل عليه أمرنا فهو رد يعني مردودا إذا اللفظ صالح للأمرين إن أريد به التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق التليل لأن العبد وفعله مخلوقان واضح طيب انا عندما اقول الحمد لله رب العالمين الصوت وحركات الفم واللسان مخلوقه لان هذا من اوصافي انا وانا مخلوق وصفاتي مخلوقه لكن المقروء هذا غير مخلوق وهو المفروض به لانه كلام الله يقول وإن أهيد بالله الملفوظ به فوكلام الله غير مخلوق لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوق كل كل صفات الله غير مخلوق حتى الفعلية حتى الفعلية كل على العرش والنزل السماء الدنيا وما أشبه ما نقولها مخلوقة لأنها من صفاته كل صفاته غير مخلوقة ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي فقول يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو الذي هو فعل الإنسان فليس بجهمي وهذه الرواية عن أحمد تبين المطلق من كلامه لأنه رحمه الله ورد عنه في هذه المسألة رواياتها، روايتها يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتديء، هذا مطلق. لكن رواية المأ الرواية المعنى من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد إيش؟ المانحون يقولون أب... أب... يريد القرآن فهو جهمي، لأن جهمي يقولون إن القرآن مخلوق فيكون المطلق مما ورد عن الإمام احمد يجب أن يحمل شو عليه؟ على المقيم وهو أن المراد من قال لفظي بالقرآن يريد بذلك ايش أو القرآن فإنه في هذا الحال يكون جهميا يكون طيب ضيبدا قال قائل البحث في هذا الأمر أصل البحث في هذا هل هو من الأمور المطلوبة ولا من الأمور التي ينبغي أن يعرض عنها نقول ليس من الأمور المطلوبة بل هو من الأمور التي ينبغي السكوت عنها والإعراض عنها الدليل الدليل أن الصحابه رضي الله عنه وهم أحرص منا على العلم لا سيما فيما يتعلق بأثناء الله وسباته هل كانوا يبحثوا في هذا لا ابدا لكن الذي أوجب للسلف ان يبحثوا فيه هو كلام اهل البدع فان اهل البدع تكلموا في هذا الشيء فهل يسوغ لنا عندما يتكلمون في هذا الامر ان نسكت ونربط أفواهنا وندع هؤلاء يكونون ويجولون ويتكلمون بما يريدون أو أن ننزل الميدان ونقول الغمار، هذا هو الواجب. الواجب أن ننزل الميدان ونبين الحق ونطيل الباطل، وأما السكوت لهؤلاء يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون، ولا نتكلم معهم بشيء، فإن هذا خلاف ما اوجب الله علينا، نحن مع شراه العلم، ولذلك تكلمني محمد. ومحمد بيحيا الدهلي والبخاري وغيرهم من اهل العلم في هذه المسألة لأنهم أبثلوا بها كما قلنا فيما سبق لمساله الجسم والحية والجهه وما أشفى ذلك كلها مما أحدث القول به ولكن السلف رأوا أنه لا بد من الكلام وأن لا ندع المجال لهؤلاء يتكلمون كما يشاءون ثم قال الباب التاسع عشر في ظهور مقالة التعطيل واستندادها وهذا له ناحة تاريخية يقول شاعت مقالة التعطيل بعد قرون مفضل الصحابه والتابعين وتابعيهم وإن كان أصلها نبغ قد نبغى في اواخر عصر التابعين مقالة التعطيل ويجب ان نعرف ما هو التعطيل التعطيل في اللغة سبق تاريخ الكتاب الحقيقي التخليه نعم واما بالشرع فهو تعطيل الله تعالى عما يجب له من الاسماء او الصفات سواء كان كليا ام جزئيا فالذين ينكرون الرحمه والمحبه والغضب والكراهه والسخط نسميهم معصيه لان هذا تعطيل وكذلك الذين ينكرون جميع الصفات نسميهم معطلة وكذلك الذين ينكرون الاثماء والصفات نعم نسميهم معطلة وكذلك الذين لا يصفون الله الا بالاثبات إلا بالنفي نسميهم معطلة وكذلك الذين لا يصفون الله لا بالنفي ولا بالاثبات نسميهم ايضا معطلة والحاصل ان التعطيل هو تخليه الله عز وجل عما يجب له من اسماء والصفات. اول من تكلم بالتعطيل الجاد بن دلهم الجادي بن جرحم هو اول من تكلم بالتعظيم فعليه وزر هذه البدعه ووزر من عمل بها الى مقامه وليعذ بالله وما اكثر الذين عملوا بها فما اكثر اوزار هذا الرجل ان شاء الله تعالى نعم قال ان الله لم يتخذه ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما كيف ما قالت ظهرت في اصلين في الكلام والمحبه لان عليهما مجار الشرع كله فالكلام هو الوحي وهو الشرع والمحبه عليها اساس العباده اذ لا يمكن للانسان ان يعبد الله الا هو يحبه وعلى هذا أقول نفى سفتي من صفات الله عز وجل فقط لكن هاتين الصفتين عليهما مدار الشرع كله كيف ذلك لأنه إذا نفى أن الله يتكلم نفى الوحي وإذا نفى أن الله يحب ويحب وش نفى نفى العبادة لأن العبادة مبي على المحبة لولا محبه الله ما عبدنا قل لا فحينئذ يكون هذا أو يكون ه... هذان الاصلان من اخبث الاصول والعياذ بالله ومع ذلك هل اقتصر متبعوه على نفي المحبه ونفي الكلام لا نفوا كثيرا من الصفات لكن هذا اول ما قال طيب قيل له كيف تقول الله لمكه إبراهيم قليلا وقد قال الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا انت الان مكذب للقران قال لا حاشا انا لا اكذب القران ولكنني اقول ان المراد بالقلله فقط الفقر, الفقر بمعنى الاختلال فهو محتاج الى الله عز وجل هل هذا صحيح ها؟ صحيح لا لو كان هذا هو المراد بالخليل لكان الشيطان وابراهيم ها سواء كلهم محتاجون الى الله عز وجل او كلاهما محتاجون الى الله ولو كان ولكان افسق الناس نعم وابراهيم على حد سواء وهذا لا يمكن ان يقوله عاقل طيب قال الكلام يقول لم يكلم موسى تكليما طيب في القران وكلم الله موسى تكليما تنكر ما انكر لكن المراد بالتكليم الجرح الجرح وعندي شاهد من الحديث وش الشاهد قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله وش معنى مكلوم يكلم يعني مجروح يجرح فمعنى كلم الله موسى يعني جرحه وش معنى جرح أعوذ بالله أجرح. موسى صار كله جمال قال لا جرّحه بما خالب الحكمة نعم جرّحه بما خالب الحكمة شو الكلام هذا المعقول ها هذه على سبيل التخييب كما قال الشاعر وإذا المنية أنشبت اظفارها الفيثة كل ثميمة لا تنفع لكن مش ما نجرّحه بما خالب الحكمة؟ والله عز وجل يقول وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه لجية، لكن الظلال هو الظلال يا رب ما ينفع، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. على هذا يكون أصل هذه المقالة قالت رطين مقودا من رجل وقال له جاد ابن جرهم وثاث هذا الرجل. يقول فقتله خالد ابن عبد الله القسري الذي كان واليا على العراق لهشام ابن عبد الملك خرج به إلى إلى مصل العيد بوثاقه. وكان ذلك يوم عيد الاضحى خرج به موثقا في الحديث ثم خطب الناس وقال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بيجاد بن برهم نعم لله الله خير نعم الناس يضحون بالغنم مشات والجعير والبقر وهذا ضحى باخذت منها منها شر منها فإنه شر من العبل والبقر والغنم والحمير والكلاب والخنازير. لأن الله يقول إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه نعم إنهم إلاك الأنعام بل هم أضل سبيلا وإني أسألكم الآن البعير عن سبع والبقره عن سبع وهذا الرجل عن كم لا عن آلاه لآلاه عن كثير يعني وقع الله به شرا كثيرا نعم لكن بعض الناس والعياذ بالله يقولون ان هذا العمل من خلف مازال القصي مو ديني ولكنه سياسي سياسي ونقول لهم هذا كذب لان الرجل صرح امام الناس انه قتله من اجل هذه البدعه قال لانه زعم أن الله لم يتقد إبراهيم حليلا ولم يكلم موسى تكديما ثم نزل وذبحه وذلك في عيد الأضحى سنة 119 و19 هجرية و19 هجرية وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في المونية ولأجل ذا عندكم لأجل لا ولأجل ذا ها ولاجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> القصري في ذبائح القران ذا ضحى بجعد خالد القسري بدون خالد، لكن هي فيها خالد خالد القصري ولأجل رحى بجعد خالد أسري يوم ذبائح القربان لا القربان القرباني إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني يقول مقين سفر الضحيه كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان من يعني؟ فارس عبد الله لله ذرب من أخي قرباني عن صاحب قربان. فإن هذا ذبح هذا تقربا لله الله أعظم من ذبح الساج او البعير تقربا من الله عز وجل. لما في ذلك من النكال في أصحاب البدع وإطلاقه. ثم أخذها عن عن الجادل عن الجاد رجل. يقال له جهم بن صفوان وهو الذي ينسب إليه ماذا في المعطله لانه لأنه نشره فقتله فقتله سالم سالم ما عنده المعروف أنه سالم أو سائنا سلام طيب، سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام صاحب شرطة في سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام كان بينهما ثلاثة سنوات. نعم لأنهم دعاء كفر. هنا مدعاء كفر أيضاً لأنهم كذبوا القرآن. وفي حدود المئات الثانية عربت الكتب اليونانية والرومانية فازداد الأمر بلاء وشده ثم في حدود المئات الثالثة. انتشرت مقالب جهمية بسبب بشر بن غياف و وطبق فيه الذين أجمعوا أجمع على ذمهم وأفترهم كفروهم أو ضللوهم والله اعلم أت على يد المأمون المأمون الذي الآن الادب يمدحون عصره مرح عظيما ويسمونه العصر الذهبي مع أن الشيخ الأسلام يقول لنا ما أظن أن الله يغفل المأمون على ما أدخل على الأمة الإسلامية من البلاء نعم فهذا الرجل والأيال بالله كما تعرفون حصل على يده من الأذى لعلمته للسنة ما هو معلوم ومن, ومن أكبر من آذى <تصفيق> أن أحمد الحمد رحمه الله نعم نعم <تصفيق> لا يتقاضيون في عهد عهد ابن ابي دعاء كان هو الذي يتولى هذا الشيء في حلول الناس الثالثه ايضا تطورت هذه المقاله بسبب من بسبب بشر بن غياف المريخ هذا الرجل من علماء الكلام وعنده فلسفه وعنده اقناع يعني حجة باطلة لكنه صاحب الذين أجمع لأي من على ذمهم وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم فكان الناس بالنسبة إليهم ما بين مضلل ومكفر وهذا التنوع يظهر أنه باعتبار حال المبتدع إن كان داعيه فإنهم مكفرون وإن كانوا مقلدا فانهم يضللونه وكتب صنف عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كتابا رد به على على المذيث ثم نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد في محضر الله من التوحيد وهذا الكتاب موجود ومطبوع وهو كتاب جيد ومفيد لطالب العلم وأصيبه على الأسبب السابقة في الرد والأخذ والمناقشة من طالع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة بل بطلانها وأن هذه التاويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين كالرازي والغزالي والنعقل وغيرهم هي بعينها تاويلات بشر وأما استنداد مقالة التعطيل فكان من الجهود والمشركين وظلال الصابئين والفلاسفه وبث المدد من ومن المشركين وضلال الصابئين والفلاسفه وشذاله قال فإنه الجعد بن درهم اخذ مقالته على ما قيل من أبان بن سمعان عن طالوت الذي بن الاعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وجه التنديرها من من لهو وهذه سلسلة العطب والعياذ بالله هل سلسلة الزهر؟ فإنها كلها شرط وكان ما وكان ثم إنا جاء على ما قيل من أرض حرات وفيها خلق كثير من الصابعة والفلاسفة ولا ولا ريب أن للبيئه تأثيرا قويا في عقيده الإنسان وأخلاقه. نعم. سو. وفيها خلق كثير من الصابئة والفلاسفه نعم. من مشي من يمكن أن جالسات. والصابئه والفلسفة <تصفيق> وكان مأشف الكلام على انظر إلى مذهبهم والأيو الله وكان مذهب النفاة من هؤلاء إن الله ليس له صفات ثبوتية لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما يقول لا يمكن أن نثبت لله صفات ثبوتية ما هي الصفات الثبوتية؟ كالسمع والبصر والكلام والقدرة والعلم والخلق وما شيء ذلك يقول ما نثبت هذه الصفات لماذا؟ قالوا لأن إثباتها يستلزم أن يكون مشابه للمخلوق ومماثل لهم وهذا ممتنع شب حجته وبعضهم يقول لأن هذه هذه الصفات اعراض والاعراض لا تقوم إلا بأجسام، والأجسام متماثلة، فيلزم إلى أثبات هذه الصفات أن تكون قد مثلت الله تعالى بخلقه واضح؟ هذا نقول نقول لهم سأ نبيا سأرد عليه فيما بعد يقول الصفات السلبية. ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله مثل قولهم إن الله واحد كلمة واحد نحن نرى أنها صفة ثبوتية هم يقولون انها صفة سلبية كيف ذلك؟ يقول بمعنى نعم بمعنى مسلوب عنه القسمه بالكم او القول ومسلوب عنه الشريك ها بما انه مسلوب عنه القسمه بالكم او القول ومسلوب عنه الشريك وصلنا ها وش اللي عندك؟ نعم نعم طيب في العلم نعم يقولون يحتاج ان يغير هذه كلها هو اللي عندك المثال اللي عندك اوله المثال اللي عندي نشرحه وين ثم نشرح المثال اللي عندي يقولون ان الله واحد وليس معنى واحد ثبوت صفة الوحدانية له لا واحد بمعنى أنه مسلوب عنه قسمة سواء كان ذلك بالتعدد أو بالتجزد ومسلوبا عنه الشريك يعني أنه لا يقبل القسمة بالتجزد ولا بالتعدد بالكمية يعني ما هو أثنين وله بواحد تجزد عرفتم فصار الآن الواحد عندهم ليس معناه من تبث ذلك ولكن معناه إيش من سُلب عنه قسمة يعني ما يتقسم ولا يتجزد لا بالكم بحيث يكون واحد اثنين ثلاثة أربعة ولا بالقول بحيث يكون له نص وربع وثم وما اشبه ذلك وكذلك مسلوب عنه الشريك يعني أنه لا شريك له ومثل والمثال الثاني الذي عند حمد يقولون إن الله له علم لكن ليس معنى العلم ان الله عالم لكن ليس معنى العالم من, من, من كان متصفا بالعلم ولكن عالم أي ليس ليس بجاهل عالم يعني ليس بجاهل يقول أيضا قدير ليس بعاجز وليس معنى اثبات القدرة قلنا المعلوم أن هذا كلام لا يعقل لأنه إذا كان عالماً إذا, إذا لم يكن جاهلاً، فهو عالم لأن العلم وجهل متناقضان إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر وإذا ثبت أحدهما انتفى الآخر أما الإضافية فهي التي لا يوصف بها الله لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له صفة <تصفيق> <تصفيق> الاضافيه هي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة زابطة له ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير كقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة فهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه لا باعتبار صفة ثابتة له هي البداءة والعلية. أول هؤلاء هذا المثال مثالهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى هو المبدأ والعلة. ولهذا يسمونه العلة الفاعلة ومبدأ الاكوان والأشياء ما معنى المبدأ والعلة؟ هل معناه ثبوث البداءة في له والعلية؟ لا. حتى على هذه التسميه الباطلة لا يجعلونه ثبوتية يقول معناه أن الأشياء صدرت منه فهو بالإضافة إلى رؤية وكذلك الذي عندك الخلق يقول إن الله تعالى له صفة الخلق لكن لا بمعنى أنه متصف به ولكن بمعنى ان له مخلوقا أما المركبة منهما فهي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار كقول عن الله إنه أول كذا عندك إنه أول فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث إضافية باعتبار أن الأشياء بعده فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفات فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن ياخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذا الفصل يعتبر فصلا تاريخيا لكنه مع ذلك يبين أن أصل أو أن مبدأ هؤلاء النفاق كله باطل لأنه كما رأيتم معقول من الفلاسفه واليهود وذلال المشركين فلا يمكن أن يكون مبنى لعقيده اسلاميه يدين المرء بها لله تعالى نعم لا